بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بينا في المحاضرة السابقة بعض جوانب الشخصيات التي لها علاقة بحياتي ونشأة السيد المسيح عليه السلام حسب ما ورد في القرآن الكريم وفي القصص القرآني ووصلنا إلى مولد المسيح فمولد المسيح هو نقطة فاصلة في كثير من العقائد التي تبنتها المسيحية أو العقائد التي وردت في القرآن عن طبيعة المسيح ومولده أو موقف اليهود المغاير لتصور القرآن الكريم وتصور العقيدة المسيحية موقف اليهود مغاير تماما لهذين التصورين اليوم سنتحدث عن نشأة المسيح ضمن هذا الإطار نحن تكلمنا عن المسيح ومولده ونشأته طبقا لما أوردته الأناجيل ولكننا اليوم نتحدث عن نشأة عيسى ونبوته ودعوته ومعجزاته كما بينها القرآن الكريم هنالك كانت كما وردت في المصادر المسيحية لكن هنا التركيز على الآيات القرآنية لأن القرآن هو الصورة الدقيقة أو المثلى لما ورد وللروايات المتضاربة حول طبيعة المسيح حول معجزاته، الا أننا لا نعدم الرجوع أيضا إلى بعض المصادر المسيحية إذا اقتضى الأمر. للمقارنة. فأول ما يتبادر إلى الذهن هو نشأة عيسى. كيف نشأ بعد أن ولد بالولادة التي تحدثنا عنها ولدت مريم من غير أبن وبعجاز إلهي ولد عيسى و. وفي كنفي ورعاية والدته كانت تتنقل به من بيت لحم إلى الناصرة أو العكس ويعني المصادر المسيحية توجز الحديث عن حياة وعن نشأة المسيح أهم ما يذكر له أنه كان يمتاز بذكاء حاد وذهن متوقد ولم يكن يهتم بمظاهر الأشياء إنما كان يحاول أن يغوص إلى أعماقها أن يتأمل في بواطن الأمور كان يسمع المدرسين والحكماء ولكنه لم يسلم بما يقولون به وكان أكثرهم من اليهود ويبدو أنه فيما تورد كثير من المصادر أنه قرأ التوراة قراءة عميقة وطلع عليها كان يناقش أساتدته وكلما رأى في كلامهم غموضا أو إلغازا لم يتعود أن يقبله أن يقبل ذلك الكلام بدون تفكير، يعني إمامه بالتورات يبدو عرفه على مواطن الحلال والحرام ومواطن التشريعات الحقيقية. و كان مستاءً حقيقه مما آلت له حالة قومه بني إسرائيل كان مستاءً من ذلك من تلك الحالة والضلال الذي انتهوا إليه وكثير من الأكاذيب وغيرها التي خضعوا لها والتي كان يروجها الكهنة وتتقبلها العامة دون مناقشة فهذا كل ما نعرفه عن نشأته بداية نشأته حتى الكتاب الانجيليين ما يعني تحدثوا كثيرا عن بالتفصيل عن هذه النشأة من هم أساتذته من هم في أي سنة ذهب إلى كذا أين كان يعني تواريخ محددة لا تجد وضع بني إسرائيل قبل نبوة عيسى هنالك بني إسرائيل قبل نبوة عيسى هذا أمر تحدثنا عنه وعلنا في المحاضرة الأولى في الإطار التاريخي الذي بيناه كمدخل للدراسة المسيحية بينا وضع أو الحالة الدينية أو الحالة التي انتهى إليها بنو إسرائيل فكانت حالة بشكل عام لا تسر وحك على عقول العامة من قبل الرهنبان يمنحون سكوك الغفران المهم وتقديم القرابين والنذور إلى الهيكل وإلى المعابد ليعني لي مصدر من مصادر الربح والتجارة المادية صكوك الغفران التي للأسف ظهرت فيما بعد عند المسيحية هي مرتبطة برضى الرهبان أو الكهان ودعائهم أغرق بني إسرائيل بالمادية بحيث أنهم أنكروا القيامة والحشر وثم أنكروا الحساب والعقاب وانغمسوا في متاع الحياة الدنيا هذا وضع وأمر ليس بالجديد فقد تكلمنا عنه وفصلناه وكان للمسيح عليه السلام نقد عنيف وقاسي لهم أوضحنا كثيرا من نصوصه فيما سبق في نقده للكهنة للفريسيين وللكتبة وتحذيره لهم ودعائه عليهم بالويل والثبور فالفساد العقيدة أدى إلى فساد الأخلاق و يعني وصل إلى درجة من الطغيان <تصفيق> وقد لاحظنا كيف انهم يعني لم يستنكر منهم احد الفعل الذي ارتكبه ملكهم بلاطس او يعني احد منهم بالزواج من من ابنه اخيه رغم ان ذلك كما تذكر نصوص التوراة محرم وغير جائز وفي روايه ان كانت متزوجه ايضا يعني هذه حالة منتهى الدرك الانحدار الى الدرك الاسفل والانحطاط الخلقي كان المسيح يتأمل ذلك لذلك كانت المسيح عليه السلام ركز دعوته على الاصلاح الخلقي وإصلاح الأخلاق التي فسدت إلى حد كبير من هنا تجد أن دعوة المسيح كان أكثرها مواعب لإصلاح الأخلاق وإصلاح النفس من باطنها تنظيفها من الداخل فهذا وضع لا نريد الآن أن نفصل فيه كثيرا قد بيناه من قبل بني إسرائيل وضعهم قبل أن يكون أو ينبأ عيسى بالنسبة إلى نبوة عيسى ومعجزاته نبوة عيسى ومعجزاته المسيح عليه السلام بعث وهو في الثلاثين من عمره بعث نبيا وكان جوهر دعوته التفشير بالروح وهجر الملاد وهجر المتع الرخيصة المادية التي درج عليها يعني الواقع الذي كان يعيشه المسيحية كانت دفعه روحية دعوة المسيح هي إيقاظ للنفوس التي ذرقت في المادية إلى درجة كبيرة من هنا تجدون أكرر الدعوة الأخلاقية في رسالة المسيح فلم يهتم كثيرا لذلك بالجانب التشريعي كان يريد الإصلاح الخلقي فهي دعوة ودفقة روحية قوية بطبيعي طبيعة الحال كل نبي لابد أن يسدد بمعجزة بمعجزات ولذلك فإن الله جل وعلا أيد المسيح بمعجزات خارقة وهمة ذكرها القرآن الكريم في الآيات الآتية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إن أني الأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذه المعجزات الأربعة التي وردت في الآية الكريمة خلق طير من الطين ابراء الاكمه والابرص احياء الموتى الانباء بما هو مجهول من طعامهم ومدخراتهم وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم فهذه المعجزات كانت هي التي حاججة بها أو كانت الدليل على نبوة عيسى أمام طغيان وأمام عناد ومقابرة بني إسرائيل. هو ولادته كانت معجزة. حديثه معهم يكلم كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ فيعني كلامه معهم وهو في المهد أيضاً معجزة. هذه أتت معجزات أخرى كان مفروض من المعجزة الأولى يصدق أن هذا الإنسان هو غير عادي لن أخذهم العناد والمكابرة وقالوا ربما كان هذا سحرا فجاءت بعد نبوته في الثلاثين من عمره المعجزات الأخرى المادية معجزات مادية محسوسة لا يستطيع أحد أحد أن يكابر فيها أو ينكرها. هنالك معجزة خامسة وهي يمكن أن نضيفها إلى هذه المعجزات هي إنزال المائدة التي طلبها الحواريون. الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم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 على آية حال قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ميدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم فيعني في لاحظوا أنه حتى الذين آمنوا برسالتي ونبوه عيسى عليه السلام يعني خالطهم شك وكانوا يعني شبه متشككين بحيث طلبوا معجزة أنه ينزل عليهم مائدة من السماء فإذا كان يعني كل البراهين الماضية كل المعجزات اللي لم تكفهم فطلبوا هذه المائدة فإذا كان هذا حال الحواريين فكيف حال العامة هؤلاء ناس الحواريون آمنوا برسالة عيسى وبدعوته فما بالك بالحواريين <تصفيق> يعني التساؤل آخر ممكن أن يطرح هو أنه لما يكون حديث أو طلبهم إلى المائدة أن تكون معجزة رغم أنها ليست أكثر عجازا من إحياء الموتى أو إبراء الأكمه والأبرص ليس الطعام شيئا مقابل ذلك على أي حال هذا هكذا كان حال أصحاب المسيح فما بالك بأعداء المسيح ويلاحظ أن بعض أصحابه كما تروي الروايات تنكروا له واحد منهم هو اللي دل عليه الحاكم الروماني اللي هو يهودا الاسخريطي وشابه كما تذكر المصادر المسيحية والآخر يعني هو أشهر الآن الرسل اللي يسموهم يعني مثل بطرس بطرس اللي له الكنيسة الكبرى في روما وقبره هناك هذا أنكر أنه بعد أن أمسك بعيسى أنكر أي علاقة أو أي علاقة له بالرجل أنكر علاقته وأنكر أنه يعرفه فهذا حال يعني نجد أن هذا حال أصحاب المسيح فما بالك بحال عام؟ فعلا ويقال أن المسيح قال أن أحدكم سيسلمني أو بي والآخر سينكرني وسينكرني وأشار إلى بطرس فبطرس قال مع يعني لا أن ولو اضطررت أن أقتل أو أموت ولا أنكرك فبعد فعلا بعدين لما قالوا له أنت من أصحابه وامسكوا به قال لا أنا ظل يقسم أيمان مغلظة أنه لا يعرف الرجل فهذا فيما يخص معجزات عيسى <تصفيق> ورغم أن المسلمين نأتي إلى موقف الإسلام أن المسلمين يؤمنون بدعوة عيسى بمعجزاته لكنهم لا يؤمنون أو لا يميلون إلى هذه الكثرة التي أوردها الإنجيل أو الأنجيل من إحياء الموتها من الأعداد الغفيرة التي من اللي المسيح او شفاهم أو أو أو فيعني المعجزه تتم بمره مرتين ثلاثه وكفى اما ان تكون جيوش من من الموتى والعميان والبرص وياتون الى المسيح فيشفيهم أو يحييهم فهذا ما لا يمكن ان يعني يصدق ف يعني هنا الملاحظتين الذي تذكره تذكر يعني الأناجيل عددا ضخما احياهم المسيح بعد الموت أو شفاهم من البرس أو وقالوا أن هنالك من أماته الله وأحياه يعني دائما ثم يحييه المسيح أعداد يميتهم الله ثم يحييهم المسيح أو يقضي الله بالعمى فيهب الإبصار بكل العميان هذا أمر لا يمكن تصديقه عقلا الأمر الآخر الملاحظة الثانية على هذه المعجزة رغم إقرارنا كمسلمين بمعجزات عيسى أن من أين جاء هذا العدد الكبير من المرضى والموتى والعميان الذين ذكرت الأناجيل أن معجزات المسيح قد نستهم يعني أعداد بعشرات الألوف مئات الألوف ربما يفوق سكان فلسطين في ذلك الوقت وهذا يعني أمر لعمري لا يمكن تصديقه المعجزة تحدث مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات وكافية لل هي ليش ليش تسموها معجزة إذا صارت أمر عادي ما ما تسمى معجزة ما هي المعجزة المعجزة يعبرون عنها فعل خارق للعادة العادة هي القانون فعل خارق للقانون العلمي الذي تقوم عليه السنن الطبيعي ف إذا أصبحت بالآلاف تتكرر ما عادت معجزة الصير هي قانون يعني قيمة المعجزة أنها تحدث بمرات قليلة ليتبين الغافل يتبين الإنسان فعلا أن هذا الأمر مخالف للعادة مخالف للقانون العلم الوارد فأما أن تزخر الأناجيل بهذه الاعداد بالآلاف من العميان والبرصان والموتى وغير ذلك فهذا أمر يعني فيه مبالغة وفيه يعني لا يمكن تصديقه أبدا نبقى في إطار ال معجزات او في اطار المعجزه عند عيسى فنبين اتجاه معجزات عيسى عليه السلام التساؤل الذي يطرح هو لماذا اتجهت معجزات عيسى اتجاها طبيا في الغالب يبدو أن هذا ملاحظ من سير الأنبياء أن المعجزة تأتي لتخرق ما هو سائد وما هو مألوف أيام وجود النبي أو الرسول رحب المعجزة ما هو الأمر المألوف والمشهور تأتي المعجزة لتبين أو توضح خرق هذا الأمر المألوف الأمر السائد مثلا أيام والمشهور أيام موسى عليه السلام هو السحر كان ولع الكهنة كهنة الفراعنة بالسحر كبير جدا السحر لحد الآن هنالك كتب عن السحر الفرعوني لحد يومك هذا تنشر فجاءت نبوة عيسى لتبطل فعل السحرة ولتثبت عجزهم في القصة المشهورة حينما ألقى موسى عصاه فإذا هي حية فسجد فالسحرة ماذا فعلوا؟ خروا ساجدين لموسى في أيام نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت السائد عند العرب والأمر المشهور والإبداع الذي يبدعون فيه هو الشعر والبلاغة كان القبيلة إذا صار عندها شاعر تفتخر به افتخارا كبيرا يعني يجلونه ويضعونه في مكان ومنزل كبير صار عندهم شاعر هو لسان حال القبيلة هو المشيد بأمجالها قل وما إلى ذلك إذا صارت عنده خصومة مع قبيلة أخرى هو الذي يصف الحساب مع تلك القبيلة أو أن يكون عنده حكمة وموعظة كما هو الحال في المعلقات وصل الأمر أنه بإجلالهم لها أنهم علقوها على أستار الكعبة علقوا في الكعبة ويقال كانت مكتوبة بالذهب هكذا المنزلة التي أعطيت للشعر والشعر ولل... أهم فيه هو البلاغة بلاغة الشعر الشعر يأتي بكلام بليغ يعجب به الناس يقرون له بالموهبة وقومه وب... بالفخر فهكذا وكذا الأمر كان سائدا سوق أكاظ وما كان فيه من مناظرات بين الشعراء وكان سوقا أكاظيا معروف تأتي له العرب وهناك محكمون يختارون من الشعراء من يحكم النابغة الذبياني مثلا فالبلاغة كانت يعني أكثر ما يفتخر به العرب على غيرهم من الأمم جاءت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام لتكسر هذا الإطار البلاغي وتثبت وتتحداهم في أبدع ما يبدعون وأكثر ما يبدعون أكثر مجال فيه يبدعون فيه تحدتهم به فهنا كانت البلاغة معجزة القرآن هي معجزة بلاغية في المقام الأول. الوضع السائد أيام المسيح، أيام عيسى كانت يبدو يعني هم كانوا قوما ماديين ويبدو أن الطب <تصفيق> يعني كان سائدا لكنهم لم يكن عندهم إبداع طبي فالروايات أنه كان الوباء منتشرا بينهم حينما خرجوا من مصر وبعضهم يقول أن هذا السبب هو سبب إخراجهم من مصر فهل كانت السؤال الذي يطرح هل كانت معجزات عيسى تدل على أن الطب كان منتشرا عند بني إسرائيل فجاءت معجزاته أكثرها طبية أن يشفي المرضى والعميان والبرص وما إلى ذلك لن يعرف أن بني إسرائيل كان الطب عندهم منتشرا مقدما أو متقدم إلى درجة كبيرة لكن يبدو أن جاءت المعجزة هي من جنس ما كانوا سائرين عليه وهو الإيمان بالمادية وإنكار الجوانب الروحية هم كقوم يفترض أصحاب ديانة سماوية يفترض أن يؤمنوا بالروح والمادة بالجانب الروحي والجانب المادي لكنهم للأسف اغرقوا أغرقوا في الجوانب المادية كثيرا ونسوا الروح فجاءت دعوة عيسى الروحية معززة بهذه المعجزات المادية انتم ترون انه كل شيء سبب مادي خذوا هذه المعجزات هذا بقدرة باذن الله وبقدرة الله انا الله وهو علة غير مادية بقدرة الله استطيع ان افعل كذا وكذا وكذا أعمل أشياء لا لا يمكن ترون إلا لها أسباب مادية إلا طبيب ويعمل دواء حتى يشفي المريض الفلاني فكذلك يعني موضوع خلق طير من الطين والنفخ فيه فتتحرك فيه الروح هذا أيضا دليل على مبدأ الروحانية في اتجاه معجزات عيسى فالمادة ليست بشيء جديد لكن الروح هي الجانب الذي يريد أن يوقظه فيهم نبي الله عيسى طبعا هذا الأمر لم يناسب بني إسرائيل بقوا على عنادهم وعلى يعني شغفهم بالمادة وإهمالهم أن النواحي الروحية ادعاؤهم أنهم شعب شعب الله المختار وأن لهم الصلة يعني بين الله وبين الناس هم هذه الذين يرتبون هذه الصلة بدونهم لا تتم الصلة بين الخالق والمخلوق لذلك بسبب هذا الأمر سبب انجراث بني إسرائيل نحو هذه الأمور فإنهم كادوا للمسيح كيدا كبيرا ف وبدأوا يعني كما أشرنا في الحديث قبل السابق الكيدة للمسيح لعيسى عند الحاكم الروماني اصدر أمره بالإلقاء القبض عليه والحكم عليه بالاعدام صلبا قضية صلب المسيح لاحظوا أن الرومان يعني بعض المؤرخين يشيرون أنهم كانوا أكثر رأفة ورحمة من اليهود أنفسهم الحاكم الروماني يبدو أنه لم يكن مقتنعا بالتقولات التي تقولوها على المسيح ولم يكن يجد فيه خطرا جديا ماديا يهدد دعوته فهم كما أشرنا هددوا حتى الحاكم بأن يرفعوا الأمر لقيصر قالوا هذا ما يدفع الجزية ويحرض ال الناس على أن لا يدفعوا الجزية إلى قيصر وهذه أمور يعني يحسب لها الرومان حسابا كبيرا الأمور الضرائب والأموال التي تجبا من الأقاليم الكبيرة والمترامية التابعة للدولة والإمبراطورية الرومانية مع ذلك هذا الحاكم كان مترددا وأراد صيغة ينقذ بها المسيح من الإعدام فكان هنالك شخصان مفروض أن يعدموا في هذا اليوم أحدهما يعني مرتكب جريمة عادية فالعادة أن في الأعياد درجة عليها هو هذا الحاكم الروماني أن يطلق أحدا الذين حكموا بالاعدام يطلق صراحة في يوم العيد إذا صادف في يوم العيد يقرر اعدام فأراد أن يجد وسيلة لإنقاذ المسيح عليه السلام فقال لهم يعني هذول اثنين يعني من تختارون لإلقاء صراحة سنطلق صراحة واحد منهم وكان يتوقع أن بني إسرائيل أن يميلون إلى أطلاق صراح المسيح رجل بريء يعني صاحب دعوة ويعيض وصاحب رسالة أخلاقية لا مرتكب جرم جنائي أو شيء من هذا القبيل فقالوا له أعفو عن ذلك ذلك الرجل لا تعفو عن المسيح عن عيسى وصاروا يصيحون دمه علينا وعلى أبنائنا شوف يعني إلى أي درجة ذاك مجرم جاني وقالوا قالوا له اعفو عنه ولا تعفو عن عيسى فدمه علينا وعلى ابنائنا على وجد انه يعني هو استشار الشعب والكهنه وقال ربما فكان التيار كله مع قرر يعني تنفيذ الاعدام <تصفيق> بعيساء طبعا الروايات هنا تتضارب ما بين المسيحية وبين الرواية الإسلامية فالمسيحيون يقولون أنه صلب وروايتهم ذكرناها كيف أن يهود الإسخريوطي هو كان من أصحاب المسيح ويعني لقاء مبالغ من المسيح الفضة ذهب قال لهم انا ادلكم عليه ما كانوا يعرفون مكانه كان مختبي فجاءه جاء بهم الى مكانه وقال لهم الرجل الذي أقبله اعرف انه هو المسيح ففعلا جاء وقبل استاده والمسيح صور هذا من اصحابه فراسا ألقوا القبض على المسيح واقتادوه حيث صلب هذه الرواية المسيحيه الروايه الإسلامية تقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اشتبهوا بشخص آخر هو قد صلب مكان المسيح أما المسيح فلم يصلب ولم يقتل بل رفع إلى السماء يعني وأن الله كتب له النجاة لأن أثناء الهجوم الذي قامت به القوة الرومانية التي جاءت للقبض عليه الجنود الرومان اختلط الحابل بالنابل كما يقال فأخذوا شخصا على أنه هو المسيح وبينما المسيح نجا من القبض عليه وانسل من بين الناس وكتب الله النجاة له من هذه المؤامرة. هذه يعني روايتنا نحن لموضوع صلب المسيح سنناقش هذا الأمر تفصيلا قضية رفع المسيح إلى السماء في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته